Book 2 3 3 Запознавање At-ta'aruf Al-ta'aruf Zdravo Marhaban مرحبا مرحبا كاكوسي كيف حالك كيف حالك دواجيت ليوت يوروبا هل انت من أوروبا؟ هل انت من أوروبا؟ دواجيت ليوت امريكا هل انت من أمريكا؟ هل أنت من أمريكا؟ دعائت ليوت عزيز. هل انت من آسيا؟ هل انت من آسيا؟ و كوي خد جبيطة. في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ كل كدولج ستيفيك أوفد. منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ كل كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ دالست أوفدة نا هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ بستيتم. يجب أن تزورني. يجب أن تزورني. إيه؟ يموت عدريسة. هذا هو عنواني. هذا هو عنواني. هل سنرى بعضنا غدا هل سنرى بعضنا غدا جالميه إمام فيكه نيشتو لقد أصبحت مرتبطا بشيء يوسفوني لقد اصبحت مرتبطا بشيء جاو. إلى اللقاء إلى اللقاء أراكم قريباً أراكم قريباً إلى اللقاء قريبا إلى اللقاء قريبا